قف بالمدينة واحة الأنوار أرض الحبيب المصطفى المختار ألقي السلام على البقيع وأهله ومقابر الشهداء والأطهار قف بالمدينة واحة الأنوار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 في مدها في صاعها بدعاء خير الخلق للأنصار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 ألقي السلام على البقيع وأهله ومقابر الشهداء والأطهار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 ومقابر الشهداء والأطهار أرض المدينة والملاك يحفها بالخير في الإقبال والإدبار متعطش من الفؤاد لأرضها والدمع من شوق إليها جاري أرض المدينة والملاك يحفها بالخير في الإقبال والإدبار متعطش من الفؤاد لأرضها والدمع من شوق إليها جاري والدموع من شوق إليها جاري في المدينة واحة الأذواري ارض الحبيب المصطفى المختار القي السلام على البقيع واهله ومقابر الشهداء والاطهار طيب المدينه واحه الانوار ارض الحبيب المصطفى المختار القي على البقيع واهله ومقابر الشهداء وال والاري ومقابر الشهداء